إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم